إِنَّ لِلْمُتَطِّئِنَ مَفَازَةٌ حَدَائِقُ وَأَعْنَابَ وَكَوَاعِبَةَ رَابَةٍ وَكَأَسَنْدِهَا قَوَّ لا يَصْمَعُونَ فِيهَا لَغْمًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِن رَبِّكَ عَطَاءً شِسَابًا السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطالا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتقذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الوادفة تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها قاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نقرة قالوا تلك إذا كرة القاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى